114. والتي تخافون نسوذهن فعظوهن واهزروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا 115. إن الله كان عليا كبيرا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 114. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب ذي الجنب وَاذِنْ لِلَّذِينَ اسْتَضْعَفْتَ مِنْهُمْ وَأَنشِرْ لَهُمْ ۚ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ وَانْصُرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ لَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ مَا فَضْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا